الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح Qad kâmetü salat, Allahu akbar, Allahu